وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَ وَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُهُمْ إلَى عَذَابِ السَّعِيرِ وَمَنْ يُصْلِمْ وَجَهَهُمْ إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوسطى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا نرجعهم فننبئهم بما عملوا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 قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغمج الحميد